ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 112. إلا أن يشاء الله 113. ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 يركف في حكم احد واسلم ما اوحي اليك من كتاب ربك كلام بدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا